قالوا وقلنا وإليك المقال قالوا الهلاك بأن نرى أبناءنا متمرغين فوق الثرى بدمائهم صرعا هناك قلت الهلاك بأن تروا أبناءكم متغطرسين في غيهم بذنوبهم لم يرعوا الإسلام دين اكل الفتى لعب الفتى نام الفتى كبر الفتا ثم انتهى وتبلل في ديارنا على الفتى في ديارنا جدم نزف الفتى ثم ارتقى والسشد فوق الثراب دمائهم صرعا هناك مجندني يا قومنا هذه الحياة معزة للمسلمين في تركها ذل لنا العدا في قدسنا قتل الودا في قدسنا قتلت نداس بيد هدا واستسد القلد المهين بجهادنا فخر العدا بجهادنا روى ودا بجهادنا هم الهدى دمنافذا لمعلقا النصر المبين Bihadinâ nunmunâzihunâ fî zalimin mu'aliqan